وقف الاثنين يبصوا لبعض مستغربين صاحبنا يبص للشيخ ايه ده هو وشه منور كده ليه هو وشه بيبخ نور كده ليه ده بالك من الملائكه ده ولا ايه والشيخ يبص له ده اعوذ بالله ده شطان ده ولا ايه صاحبنا يبص له ايه اللبس اللي نور ده ده اللبس ده جاي من من الجنه ولا ايه والشيخ يبص له بالله ده لابس ايه ده ده ولد ده ولا بنت صاحبنا يبص ايه الريحه الجميله دي ده حاطط ريحه من الجنه ده ولا ايه والشيخ يبص له احوزو بالله ده خارج من بكابورت ده ولا ايه وفضل الشيخ يبص المنظر صاحبنا باستغراب سواد تحت عينيه سواد حوالين شفايفه شعر منكوش ولا دي تسريحه جديده وبص الاثنين لبعض كانه ده من كوكب وده من جوكب لغايه ما الشاب بدا يقول بصوت واطي انا انا اسف يا عم الشيخ فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب قال له يا خبط على قلب الشاب. مين والله ما انا عارف انا مين والله ما انا عارف انا ليه والله ما انا عارف اهم الشيخ الشيخ بدا يضرب كف بكف ويقول مسكين والله العظيم مسكين لا عندك انا انا مش مسكين انا انا, أنا طريقي انا, أنا كويس وساعات بصلي والله عظيم انا انا مش وحش الشيخ لانه ما سمعش اي حاجه قال له احنا فين يا يا تاني خطف نفس الدقيقه على فين والله من انا عارف على فين والله ما انا عارف يا الشيخ انا من ثلاث سنين كنت لسه انسان طاهر وانسان نقي لقيتهم بي انا عايز السعادة يا جماعه انا عايز ابقى سعيد لقيت واحد بيقول انت عايز السعاده اه هو ده طريق السعاده امشي في الطريق ده خد السيجارتين دول اشربهم وهتبقى سعيد اول سيجارتين شربتهم كنت حاسس ان انا سعيد يومين حاسس ان انا سعيد وطاير بعد كده رجعت مخنوق تاني قلت هو يا سيكري مفيش فيه سعاده ولا ايه لقيت صوت بيصرخ في لا هي دي سكه السعاده امال المحطه اللي بعدها ايه المحطه اللي بعدها تنزل تقعد على القهوه وتشرب شيشه وتقعد مع الشله بتاعه القهوه نزلت وشربت وقعدت يومين ثلاثه اسبوع ورجعت مخنوق تاني بعد ما كنت سعيد في الاول هي السكه دي ما فيش فيها سعاده ولا ايه لقيت صوت بيصرخ في تاني لا السكه دي هي اللي فيها السعاده امال فين فين اللي بعدها ايه بعدها تنزل الجامعه وتكلم دي ودي ودي وتتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتدي مسج لدي وتبعت مسج لدي وتتكلم دي هبقى كده سعيد اه هتبقى سعيد نزلت واتكلمت وعملت كل حاجة قالت لي شهر 2 رجعت مخنوق تاني بعد ما كنت طاير وسعيد قلت يا سكه دي ما فيش فيها سعادة ولا ايه لقيت الصوت بيصرخ في وداني الاتنين لا السكة دي هي اللي فيها سعاده كلها ما فيش سكه ثانيه فيها سعاده طب هي فين المحطه اللي بعدها ايه المحطه اللي بعدها يبقى تكلم واحده بس من كل دول تبقى حبيبتك وتبقى حبيبها تكلمها ست ساعات كل ليلة في التليفون بالليل الاذان الفجر جدا ما تقومش تصلي ركعتين لله هبقى كده سعيد اه شهر 2 3 6 10 كنت سعيد وبعد كده رجعت مخلوق تاني في السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه والله يا عم الشيخ بينا بينا سكه ما فيها اخره كل يوم بتورط بحطاره بحطره كل يوم بتتورط رجلي في الطريق اكتر وبتخانق اكتر والله يا عم الشيخ عندك حق انا مين وانا ليه وانا رايح على فين بدا الشيخ يبص المنظر الالم اللي والعذاب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي يا كل شاب عادي ويا كل بنت عاديه بدأ يشخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدا يصاب عليه بدا يحس انه هلبان بدأ يحس اني فريسه وقعت في فخوط العنكبوت وتلف حواليها القيوط واتحقنت حقنه سم واتشلل وخلاص هتتاكل هتتاكل هتنتهي هتنتهي ومش هيقدر يخرج نفسه عايز حد يمد له ايده من بره عايز حد يقطع عليه الشرنقه اللي اتحبس فيها ويخرجه من اللي هو فيه ويخرجه من الغيبوبه اللي هو فيها بدأ